<تصفيق> سورة إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم <سؤال> ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياه الدنيا على الاخره ويصدون عن سبيل الله ويضرونها عوجا اولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بِلسان قومه ليبين لهم فيضِل الله مَن يشاء وَيَدِم مَن يشاء وَهُوَ العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم, وذكرهم بايام الله إن في ذلك لايات لكل صبار شكور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 ربكم عظيم، وإذ أذن ربكم لئي شكرتم لازيداكم، ولئي كفرتم إن عذابي لشديد، وقال موسى إن تكفروا عن. أن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 فردوا أيديهم فردوا أيديهم في أفواهم وقالوا إن كفرنا, كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعونا إليه مريد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 قَالَ ادْعُ فَاعْلَمَنَّ لَذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كنا لَكُمْ, إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم فهل أن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 بالقول الثابت بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ الله كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ القرار وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جِعَالِهَا ذَنِبَ لَدَائِمِنَ وَجْنُ بَنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِ فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ربنا إني أسكت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم فاجعل من الناس تهوي إليهم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 وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في العصفاد سرابينهم من قطران وتغشى وجوبهم النار